أما بعد إخوتي أحباب رسول الله بحول الله تبارك وتعالى سنفتتح هذا المجلس في كل جمعة بما يتيسر من الذكر الحائز بتوفيق الله تبارك وتعالى ورأيت في هذا المجمع المبارك أن أبدأ بموضوع يتصل بتذكية النفس على أن تكون هذه السلسلة مما نزك به أنفسنا ابتداء إن شاء الله وأنفس شباب الأمة لما يتوافق مع هذا البناء الصالح إن شاء الله ولابد من الحديث في هذا السند وفي هذه التشكية عن الصدق مع الله تبارك وتعالى الصدق مع الله أن الصدق له فروع صدق مع الله في أول المراتب صدق مع النفس في ثاني المراتف وصدق مع الناس في ثالثة المراتف غير أن في مادة التظلم تنعكس الرتبة فظلم الناس يقر وظلم النفس يذر وظلم ربنا تظارك وتعالى قائم على الرحمة والمسامحة قال أهل العلم بالتزكية الظلم ثلاثة دواوين دوان لا يغفر الله منه شيئا يعني إذا ارتكبت هذا الظلم ربنا تبارك وتعالى لن يغفر لهذا الظالم شيئا إلا أن يجدد إيمانه وظلم لا يترك الله منه شيئا حتى يفألك ويحاسبك عنه وظلم لا يبالي الله منه شيئا ثلاث دواوين أما الدوان الأول الذي هو ظلم لا يغفر الله منه شيئا هو ظلمك لربك ظلم في حق الله الظلم في حق الله هو أعظم الظلم مطلقا هو أن تشرك به ما لم ينزل به سلطانا مصباقا لقول الله المجيد في كتابه المجيد ماذا يقول تبارك وتعالى في هذا الصدد إن الشرك لظلم عظيم سمه ظلم ثم استعظمه رغم أن ربنا تبارك وتعالى من اسمائه العظيم قال خلقه استعظاما وإذا وصف العظيم الشيء بالعظامة دال على الأمر العظامة منتهية ومتناهية منتهية في, في الغلوب ومتناهية فالدوان الأول الذي لا يغفر الله منه شيئا هو أن تظلم ربك في حقه, أن, ربك في حقه أن تشرك معه ما لم ينزل به سلطانا لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق العباد فواجب على العباد أن يعبدوا خالقهم لا غيره لماذا؟ لأن كل الناس الذين يعبدون غير الله يأكلون خير الله يعبدون غير الله ولكنهم يأكلون خير الله المعادلة لا تستقيم من أكل خيره وعبد غيره لا عقل له. كمن يقول بإتيان الشيء من ضده وهذا لا يستقيم مع العقل السليم لأنك حينما تدعو تدعو ربك ولا تدعو الصنم ربنا تضارك وتعالى من جميل رحمته وواتعه ولو أنك كنت تعبد غيره إذا ناجيته أجاب يحكى أن في عهد موسى عليه السلام كان رجل من أهل الشرك وكان يعبد صنما فاشتدت به الفاقة وأصابه الفقر وأصابه الجوع والعطش ولم يجد ما ينفق فذهب إلى صنمه الذي اعتقد فيه الألوه يشركا وكان يقول له يا صنم اسقني يا صنم اطعمني يا صنم ارزقني فيلح على الصنم ومن كثرة تكرار هذه الكلمة أخطأ لسانه فقال يا صمد فقال الله لبيك يا عبدي فقال موسى يا رب أخطأ لسانه فقلت لبيك قال نعم لأنه لا يوجد صمد غيره لأن الصمد هو المصمود في الحوائج أي الذي لا يقصد إلا إياه يقال صمد أي لا تستطيع أن تقصد إلا هو. هذا معنى الصمد المقصود في الحوائج المصمود إليه الذي تصمد إليه الأفيدة طلبا لهربا طلبا تطلب من الله تبارك وتعالى الخير العمين ذكر أن واحد من الملاحدة الذين لا يعترفون بوجود الله تبارك وتعالى في عهد سيدنا أبو حنيفة النعمان الإمام الأعظم اول الفقهاء الأربعة فجاء إليه يستدر علمه على أن يمده بدليل عقلي على أن الله موجود حق واحد لا يؤمن بالله إذا جاء إليك وقالك ما داللك على وجود الله هل تقول له القرآن؟ يقول لك أنا لا أؤمن بالله فضلا على أن أؤمن بأن هناك كلام لهذا الإله فيلزم أن يأتيه هذا العالم بدليل عقلي واجب التصديق فنظر أبو حنيفة في هذا الرجل ومن خلال ملامحه تبين له أنه بحار يعني يخرج في البحر في البواخر صيات في البحر فقال له ألست بحارا؟ قال نعم قل اذا انت والسفينه صاحبان معناته لازم هو انت خبير بها قال نعم قل هل حدث لك في البحر حادث قال تكسرت بنا السفينه برياح عافيه قل فما الذي حصل لك قال تمسكت بخشبه ثم تفلتت تفلتت مني الخشبه فاذا اخذت اسبح حتى خارت قواي فما وجدت نفسي إلا في الساحل لست أدري كيف نجوت قال حينما كنت على الأرض هل كنت مطمئنا أم خائفاً؟ قال كنت مطمئنا. لماذا؟ لأنني كنت معتمدا على اليابسة ولما ركبت البحر هل زالت مئنانك إطلاقاً أم نسبياً؟ قال لا كنت مطمئناً لأنني كنت معتمدا على السفينة قال فلما تكسرت السفينة قال اعتمدت على الخشبة قال فلما تفلتت منك الخشبة قال اعتمدت على قوة جسمي في السباحة قال فلما انقضت قوتك قال كان الموجو يقلبني ظهرا لبطن فإذا انقلب وجهي في الباطن رأيت الهلاك وإذا قلبني فنظرت في السماء رأيت النجات وكنت أرجوها قال ألست تدري ممن كنت ترجوها قال لا قال من ربك الذي خلقك فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله معناه ربنا تبارك وتعالى تفقده في هذه الحالة فمد له يد الرجوع قال موسى عليه السلام يا ربي ماذا تقول للعبد إذا قال يا ربي وهو راكع نحن في حالة العبادة ومتنبس بعبادة حالة العلو قال أقول له لبيك يا عبد إذا قال يا ربي وهو راكع قال فإذا قال يا ربي وهو ساجد قال أقول له لبيك يا عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه في السجود من مواطن الإجابة أن تدعو ما في السجود فقال ماذا تقول العبد إذا قال يا ربي وهو ساجد قال أقول له لبيك يا عبد قال يا ربي فإذا قال هذا العبد يا ربي وهو عاص يعني أنه يرتكب معصية أثناء المعصية فقال يا ربي قال أقول له لبيك لبيك لبيك يا عبد إن الله تبارك وتعالى يمد يده لمسيء الصباح بالليل يتوب فيقبل توبته وهو التواب الرحيم لم يكتفي بقوله وهو التواب قد الرحيم وفي قول الله تبارك وتعالى إنه كان توابا كان هنا تفيد ترسخ الصفة ولا تفيد المضي لأنه ليس لا في نقص وفعل تام قال الصفة بالكينونة أثبت في الرسوخ كقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة بمعنى هذه الصفة راسخة فيكم إلى يوم القيامة ماشي كنتم ولا ت... ولم تعودوا لا كنتم ولا تزالون كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ لأن فيكم هذه خصلتين تامرون بالمعروف وتنهون على المنكر معناه استدلال على طريق الصدق والصحة للتوجه والرقي إلى معارج الكمال وإلى جنبات ربنا تبارك وتعالى وربنا تبارك وتعالى من حل برحابه لا يطرهده من بابه أبدا إذا حللت برحاب الله لا تطرد لأن الرحمة جالبة وليس الدافعة إلا أن تكون ذا معصية مانعة لأصل التوبة وهي هذا الأصل قال الظلم الأول هو أن تظلم ربك في حقه أي في حق التوحيد والاعتراف بمربوبيته عليك فإذا ظلمته ربنا تبارك وتعالى يغفر لك هذا الظلم إلا أن تجدد إسلامك والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها كما قالنا الله. الديوان الثاني قال وديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو ظلم الناس بعضهم لبعض ما قامت عليه الزمم والمظالم مثل واحد أخذ مال غيره بغير حقه أو سبه أو اغتابه في ظهره أو قال فيه ما لا يجوز أو له أو جرح إلى غير ذلك تعلقت به ذمم الناس فترتبت عليه مسن المظالم فهذه يربون تبارك وتعالى لا يتركك حتى يأخذ منك حق من ظلمته وهذا دليله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع خلاص ما لديه ما ينفق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا أردت بل المفلس من أمتي أي في صياغه الحقة المفلس في أمتي أو من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وعمل وحج يعني صدقات عمل كثير ولكنه جاء أو أتى يوم القيامة وقد ضرب هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا وسب هذا وشتم هذا وطعن في عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ ذاك من حسناته ويأخذ ذاك من حسناته فإذا فنيت حسناته وقالوا النسكيسال له أخذ من خطاياهم أي من سيئاتهم فزيدت في سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت في النار والعياذ بالله قال دوان لا يترك الله منه شيئا لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عادل الله تبارك وتعالى حكم عدل فلأنت ظلمت غيرك ربما يعفو عنك الله تبارك وتعالى ولكن الآخر يحتج يقول هذا حقي فمن عدل الله تبارك وتعالى أن يأخذ الحقوق لأربابها ممن الناس فقط احتوى حتى الدعلى وحددبه يأخذ الله تبارك وتعالى الحق للدبه منك ويأخذوا الحق للدابة للشات القرناء أو للشات الجدعاء من الشاة القرناء فإذا انقضى حسابهم قال الله للحيوانات كوني ترابا ويبقى محور الجزاء على الإنس والجن فقط واحد نمشى كدرف تيور عاقل هذا المطفل كدرف تيور فجعله مرمى لله بسبيل الله قل يبعث هذا يوم القيامة يصرخ في عرصات القيامة ويقول يا رب إنه قتلني, صبرا ولي قتلني ظلما وليس صدرا يعني لا يجوز قتل الحيوانات إلا في فائدة لتكتب لها الشهادة لأن المتطنح الحيوانات لتأكلها أو تتصدق بها أو في الأضحية أو في الهدي تكون شهيدة فالنبي صلى وسلم حينما حج حجة الوداء وجاء إلى مين فبدأ ينحر ثيقة له مئة ناقة فبدأ النصاصم ينحر النوق فنحر ثلاثا وستين ناقة ثم تعيد صلى الله عليه فدفع المدية إلى علي وأتم علي ما بقى ثلاثة بعدد سنوات عمر رسول الله قال الصحابة وإن والله لننظر إلى النوق تسابق على رسول الله يعني تتسابق على الشهادة وإنها تزدلف إليه تزدلف لأن لها سبق الشهادة فيه أما أن تتخذه غرضا لغير الغرض الذي أنزل الله أو خلقه الله لأ. قال فإنه يوم القيامه يتظلم منك يتظلم منك إلا أن تتحلل من صديق أو من أخيك فيما ظلمته إياه كما قال صاحب كتاب النصيحة وهو الإمام أحمد النظروق رحمه الله البرنوس الفاسي دفين مصراطة في ليبيا ولا يزال مسجده قائم يقول والمظالم أربعة نفسية وعرضية ومالية واجتماعية المظالم أربعة مالية وحد الدمال الغير إذا استطاع أراد أن يتوب ويتحلل استطاع يردله يردله فإن خشي أن يقوم عليه أن تقوم عليه نفسدة أكبر تصدق بذلك المال واحتسبه صداقة عليه على صاحبه الأول واحد سرق من واحد المال من حيث لا, لا يعرف قال فخشي أن يرده عليه ربما يجرح هو أو يخر يدير عليه مع شيء مشكل أكبر قال فيتصدق بهذا المال وينوي أن هذه الصدقة لصاحبها وليس له ويدعو له ما تذكره لعله أن ينبه الله تبارك وتعرف يقول وهو في الدنيا اللهم إني غفرت لفلح وهذا طبعا من سلامة الصبر أن يكون قلبك سالما ليكون قلب غيرك عليك سالما فإذا ظلمك أي واحد تقول يا رب إني سامحته يمقي ما أنا من حسبوش لماذا؟ لأن تنتع عن ذكري ذي عند الناس ترجو أن يسامحك الناس في الدنيا أما إذا أخذتهم الغرغراء ماتنا شيء واحد غير يقول أن أسمح لك لأن كلهم يقولوا نفسي نفسي تشوف لهذا الشديد يقول خاصني غير من منزد الراسي مخافة أن أدخل جهنم العيوة لله لماذا؟ لأن جهنم منظرها مهول قال فيبقى بينك وبين جهنم مسافة خمسمائة عام إذا قرر غشي شيء يذك مسافة خمسمائة عام بسبب لهيبها يسقط لحمك عن عظمك فكيف بمن دخلها؟ هذا يبقى بنتهم خمسمائة عام إذا اقترب في لهيبها بسبب هذا اللهيب الذي هو بعيد خمسمائة عام يسقط لحمك عن عظمك فإذا لك لم تشوف هذه ما يبقى تفكر تسمح هذا إلا أن يلهمه الله ذلك يوم القيامة هذه المظالم المالي المظالم العرضية هو أحد تكتب على يخر تهمه زورا بما ليس فيه مثلا اغتاده ان الغيبة شن هي ان تذكر اخاك بما فيه في غيبته مما يكره ان تذكره لو كان حاضرا قلت ما فيه حاجة فيه ولكن ما تقدرش تقول قدامه لانهم غير جرح فقلت فيه في ظهره غيبا قال هذه غيبة وكلنا نفعل نسأل الله تبارك وتعالى ان يسلم السينتنا من الغيبة قال أحمد بن زروق الغيبة إدام المغنين نسل معروفين بالغناء من أن يقلسوا في الغيبة يأكلوها وفاكهة القراء والنسل يقرأ وماته يأكل شوية لكن تتفكه بها شوية ومذلة المتقين اللي عندهم تقوات يشوف الغيبة بأنها مذلة ولا يأكل أحد يعافو أن يأكل شيئا من من المذال قال هي إدام المغنين وفاكهة القراء ومزبلة المتقين فإنسان شمال مرتبة يختار مرتبة التقوى أن التقوى تمناعك عن المحاري ولا بد الإنسان يربي نفسه على ترك الغيبة يربي نفسه على ترك الغيبة أنه يستحل لها خاصة إذا جلت فالناس عاصم علمنا كيف نتسحف المجلس وكيف ننزلنا القرآن هذا الجلسة التي قمت بها الآن بعد سنة المغرب وهي سنة المغاربة لو كان ما كان فيها الحزب والقرآن وقلسوا هذا الإخوان هذا وجابوا أتي وجابوا الحرشا ما غاليش نجبدوشي واحد ننظرو فيه من حيث أردنا ومن حيث أردنا لكن لما اجتمعنا على كلام الله هذا الكلام في نقل ألسي هذا من السوق. لاحظوا وحتى هذا الضغط الذي نستمع إليه نقوله هذا أيضا الاستماع يمنعه من أن ننزلق إلى المساوي أيضا فهكذا الطربية ملازمة مجالة الذكر وملازمة الصالحين هذا هو الذي يربي السنة ويربي القلوب ديالنا أيضا فالإنسان على دين المرء على دين خليله قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل مع من كتمشي لأنك تقتبس منه والنفس يقول الجليس الصالح إن مثل الجليس الصالح وجليس كمثل العطار ونافخ الكير العطار إذا تقلس معه وكي بيع العطار مشير عطرية العطور معناه نعم إذا قلست معه إما تعجبك شيئا حاجات تشريها إما يقول لك أران قيسة وإما يعطي لك شيئا وإما أنك قلست وميت راحا مزيانا المال جلست أما نافيخ الكير والحدد ليتين فخ الكير على النار إما أن يحرق ثيابك ها؟ وإما أن تجد منه ريحا منتنا إذا ما حرق ثياب ديالك ستشمل ريحة ديال دخل وهذا النافخ الكير عندي أنا بحل ذاك اللي كيك ميت عندي النافخ الكير هذا تقل سمعه خلقك بالقرر وعمر لك السياب بالقرر والناس كتفر للبارسا ومدرد وماشي ونافخ الكير كينفر عليهم الكير هذا أكثر من النافخ الكير صحب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح لماذا تفكر الإنسان يقول من الذي يطهر لساني ويقومه على الحق وعيني ويقومها على الحق وعقلي ويقوم على الحق وقلبي ويقوه على الحق شنو هو هو مجالسة الصالحين والتخلف إليهم وكثرة مصاحبتهم هذه أيضا من المساقات التي تعلمنا معنى الصدق مع الله تبارك وتعالى هذا ظلم لا يترك الله منه شيئا ومجاله واسع والدوان الثالث وهو قد وظلم وديوان لا يبالل له من شيئا معناه لن يسألك الله عنه إذا كنت قد تبت وهو ظلمك لنفسك كتارك الصلاة وشريب الخمر يعني من ارتكب ظلما في حق نفسه إذا مات على غير توبة عنده جزء لكن إذا تاب من ذلك يوم القيامة ربنا تبارك وتعالى يقبل منه التوبة لا محالة لأنه ما تعلقتش به ذمام الناس ما أذاش الناس إلا أن يترتب على هذه المظلامة اللي درها النفسه ظلم للغير إذا ترتبت عليه ظلم للغير كمانع الزكاة يقول الزكاة مفروضة عليها ولكن هو حق الله في المصارف الثمانية فإذا جاء أحد إذا جع شيء واحد جار دي اللي كنت عندك الزكاة معطي تهاج حقك حقبك وقيمة لأنها تعلقت به الذمة يقول نبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فقير فقير إلا بتخمة غنج الله سبحانه وتعالى منزل الرزق مزلوب بقدر. بقدر يعني الرزق الذي ينزل قد ما كان يحتاجه فأنا إذا أخذت من الرزق الله ما أحتاج لا يكون لدي فقير في المجتمع لكن عندما نأخذ ديالي وتلهف ونأخذ الناس وخاء خدمت ولكن المرسى عصد يقول لا تجنو ما لا تسكنون ولا تحكو ما لا تلبسون ولا تتدخروا ما لا تأكلون هذا الشيء واحد مشان السوق وشبار محوت مزيان وشرى عشرين كيلو اه دبا كلا كلاجة عشرين كيلو كلاو عيما يأكل وفي الأخير بغوائر شوهدين وصيب قال هذا كل ما صيبته كان كان بغيرك ديالك. فأخذتهم بغيري حق النبي صلى الله عليه وسلم لما شاستنا ساعد كيتوضى على نهر نجار هاو يتوضى ويستعمل بزا الماء قال النبي ما هذا الصرف يا سعد ما هذا الإصراف يعني قال سيدنا سعد قال أفل وضوء صرف وفي رواية أفل ماء صرف يا رسول الله من تلوض قال نعم ولو كنت على نهر جار عناش هذه السؤالات تقول لك إذا استعملت من الماء أكثر مما استحق انت ستسبب في الجفاف لأن النبي سعاصل تقول ما عام بأمطار من عام يعني المقدر المطر التي ينزل لهذا العام هو اللي غينزل العمل ماجيء هو اللي انزل العمل فات منذ خلق الله لأرض إلا أنها ما نزلش عنا هنا كيكون فيضان فإذا كان الجفاف في مكان كيعوض وحد فيضان في مكان آخر فيتخذ الماء سبل الله في الأرض حتى يصل إليك لكن شنو عندك انت شنو خصف أن تستعمله بقدر بحسب مراد الله كيف تستعمله فإذا استطاع الإنسان أن يقتصد من نفسه هذه المسائل لن يوجد في المجتمع أي محتاج نعم فإذلك بعض ظلم النفس قد يتعلق به دمام الناس يتعلق. فإذا تعلقت به ظهر صار ظلما في حق الناس فقال أما ظلمك لنفسك هذا لا يبين له من شيئا لكن إذا تبتأي ومقيمة ربنا تظرك وتعالى يغفر لك إن شاء الله ولكن لابد أن يسألك لابد أن يسألك, لابد أن يسألك. أعلاج حتى لا تقول لقد نسي ربي أن يسألني محمد فعل علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا, ولا يدل قال إذا مات الإنسان على توبة أدناه ربه منه يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب فيقول له يا عبدي أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في وقت كذا يقول نعم يا رب يقول الله سطرت عليك هذه الذنوب في الدنيا وأنا اليوم أسطرها عليك ستر الله سبحانه وتعالى إذا كنت صادقا معه سطرك حتى في الدنيا لاحظ يقول النبي صلى الله عليه إن أعظم ذنب رجل بات يعصي ربه وربه سطره فيقوم في الصباح يفضح ونفته أنت عصيت بالليل الله استرك أنت قمت في السباحة تقول أنت فعلت كذا وكذا أشني درتي ربما كان الله سبحانه وتعالى يغفر لك بينك وبينه ولكن لما قلتها الناس كثرت عليك الشهود يوم القيامة سيقول ليش هدوا عليك يقول لي الله يا رب اسمعناك يقول كذا وكذا فكثرت على نفسك الشهود علش نبيس عام يقول إذا بتليتم فستتروا هل استطر علش باش ميكونش عليك الشهود يوم القيامة فإذا شاء ربنا أن يرحمك راحبك دون أن احتجى عليك الآخر وهذا غاية في عدل الله تبارك وتعالى غاية في عدل الله تبارك وتعالى واحد الرجل في زمن موسى عليه السلام كان المطر ما كانش الجفاف فجدنا موسى جمع بني إسرائيل بشي يصل بهم صلاة التسقى على الهيئة التي كان يصل بها أن الصلاة هي لم تكن مطلق الدعاء والكيام فجمعهم موسى عليه السلام واش سيارة ديالي هدي فصلى موسى عليه السلام ببني إسرائيل صلى بهم صلاة الاستسفاء ما ننزلش الله لمطار والأنبياء الدعاء ديالهم مستجاب لكن لم ينزل للمطار فقال موسى لربه يا ربي لما لم تنزل علينا المطار قال الله يا موسى لأن فيكم عبدا عصيا لي واحد سيد مع ذلك النسل اللي يتلو معه أرى ذلك المعصية وسبحان الله من خصائص هذه الأمة أن إذا كانت جمع كامل عندهم المعصية واحد قبل من الله الدعاء يقبل الجامعة العكس عن سنة مساء إذا كانوا من المسكين لم يتقين واحد ما شيء يمتقي لا يقبل منهم الدعاء هذه الأمة النرسى أمته رسول الله مرحومة عطل بعض الخصائص عجيبة جدا سنة مساء لما شفق يا رب إني أرى في الألواح أمة كذا وكذا رب يجعله من أمتي يقول تلك أمة أحمد فيقول يا رب إني أرى في الألواح أمة كذا وكذا من خصائص العجيبة وهي ليست عند يقول تلك أمة أحمد في الأخير قال ألقى موسى وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد يعني طمعا لأن تكون له هذه الخاصية فقال يا موسى لأن فيكم عبا عاصيا لي فقام سيدنا موسى قال يا بني إسرائيل من كان فيكم ذا معصية فليعتذلنا حتى يقبل الله صلاتنا وينزل علي المطر قال فانتظر موسى عليه السلام فلم يخرج أحد لم يخرج أي واحد فقام وصلنا فما كاد موسى عليه السلام ينهي الصلاة حتى التقى الماء على أمر قد قدر نزل الماء من السماء وخرج تفجرة الأرض ينابيع تعجب موسى عليه السلام وكان كليما لله قال يا رب أنزلت المطر ولم يخرج العاصي من بيننا قال يا موسى لأنه تاب توبة بيني وبينه وقبلتها منه فقال فيما موسى وقد أخذه الفضول قال يا ربي هل أستطيع أن أعرف من هو؟ من منه؟ قال يا موسى فطرت عليه وهو عاص فكيف أصبحه قد تاب إليه؟ حنان منان فطار يسترك لكن إذا كان توجهك صادقة وحد الراجل في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه كان بريب شراب فكان يقول والله لن أترك هذا الخمر خوفا من عمر حتى أتركها خوفا من الله لكن سدنا عمر تقول له أنا مش شغلي أنا أقيم شرع الله بالظاهر وتدبر تقنع الله يعني إذا رأيتك تشرب الخمر أنزل بك العقوبة وحد شريب الخمر أن يجلد قيل أربعين وقيل ثمانين وهو حد القذف من قذف إنسانا بتهمة ولم يأتي بأربعة شهداء قال وهذا حد فسيدنا عمر التقى بهذا الرجل ووجده يشرب الخمر فقال سيدنا عمر إن عدت إلى اقام على الحد وقال ان عدت الى مثلها لانزلن بك العقوبة طب الرجل اختلط هذا الشرب بدم وهو عندوش يجب رسيقه حتى اتركها خوف من الله في احدى الايام مر سيدنا عمر وإذا به يلتقي بنفس الرجل والرجل كان في يده زجاج خمر فهذا الرجل شاف سبن عمر وخاف وصل سبن عمر فقال له ما تلك الزجاجة فارتبك الرجل فأخذ من عمر ولما صبها وجد بها خلا فافتسم عمر في وجهه قال الحمز لله الذي عفاك وذهب عمر لكن الرجل تعجب الزجاج كان فيه خمر فصارت خلا فسئل فقال قلت في هذا الخوف يا ربي لإن نجيتني من الخذي أمام أمير المؤمنين فهذا عهد علي أن لا أعود لما يغضبك أبدا فنجاه الله من الخذي فحور الله الخمر إلى خذ لاحظ وكانت هذه سبب توبته لم يذق طعمها حتى مات الصدق مع الله سبحانه وتعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إذن مثل هؤلاء الصادق مع الله تبارك وتعالى هم أولياء الله لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الإيمان والتقوى والتقوى شنو هي؟ أن تجعل بينك وبين غضب ربك قوة مانعة بينك وبين غضب الله قوة تقوى جاءت من القوة قال لا تفاضل إلا بالتقوى وباكتساب الأقوى أي مانع قوي مش مانع مرهب قد تخترقه لهب الناق لكن هذا المانع يجب أن يكون قويا ومتينا قائما على أسس الصدق والصدق واحد من المراتب الثلاثة التي يجب أن يتحل بها التائب الله تبارك وتعالى والراجع الله تبارك وتعالى وهو منتهي بقاف والقاف مقلق له تنفذ إلى عمق الأذن لتستقر في القلب والقلب تستدع أيضا بالقاف والقافات الثلاث هي المراثب التي يجب أن نمر بها لنصل إلى مستوى الصدق لا شايدا إذن قلنا أن القاف الأول هي قاف الصدق وهو صدق في الحال والقال نعم إنسان إذا قال قال مسددا وإذا فعل فعل مسددا أما الصدق في القول فهذا واضح فما الصدق في الفعل مثلا واحد دخل إلى المسجد ليصلي إذا كانت نيته من هذه الصلاة أن يؤدي واجب ربه فهو صادق فإذا حسن صلاته وأطالها وجملها ليري ربه إتقانه في صلاته فهذا صادق لكن من جمل صلاته ليراه الغير فهذا غير صادق, هذا صادق ليس صادقا في حاله مع الله تبارك وتعالى فقال واحد دخل يصلي الظهر فحدثته نفسه بأن الناس ينظرون إليه فبدأ يجمل صلاته ويطيل ركوعه ويطيل سجوده قال أصل الصلاة له وفضلها للناس يعني ما زاد عن أصلها وهو أنه جملها فهذا الجمال في الصلاة كان نيته أن يريه للناس يقول القيامة يقول تبارك وتعالى أصل الصلاة هذا مقداره وأما ما زدت من جمل اذهب إليهم ليجازوك إن استطاعوا يعني أنك لم تكن صادقة مع الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم شاهد وحد الصحابي شو إذا, إذا كان لغة دية لقاس صعيدة فنشكلها للشعب أحسن ما تسوق عنه نعم سيدنا فرأى أن نبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي قد أطال سجوده لما انتهى قال نبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا لو كان في بيتك معنى باش ميدخلش الغروض واحد الرجل قالوا ادخلنا المسجد وبدأ يحسن صلاته فنظر إنت يقول ما أحسن صلاة الرجل فسامعهم يقولون ذلك فأعجب بنفسه فلما انتهى من صلاته قال بالاضافه الى حسن صلاتي انا اليوم صائم فابطر صلاته وابطر صيامه ها ان الثناء احيانا الثناء يدخل الغرور النفسي شي وحدين طلعوا لشي جبل يشوفوا الهلال في في, في رمضان فتعرف الطقوس ديالنا القديمه دي لما كنشوفوا الهلال اللي تيشوف الهلال تيكرموه فالهلال كان دقيق تا واحد ما شافوه وعيوم يشوفوه واحد قال له راه راهو وشوفهم الهي حتى استقرت عينوه وبدأ يسنون عليه ما شاء الله جزاك الله يعني فعجبت نفسه شوي قلم راهو حليل الاخر ليزيد الثناء على نفسه هنا ادخله الغرور اذا الغرور يفضي الى مخالفة الصدق لاحظ في اللوه قلم الهلال في اللاخر قلم الهلال معناه هذا الغرور من ثناء الكاذب ادى به الى الخروج عن معنى الصدق الخروج عن معنى الصدق في الحال يخرج عن معنى الصدق مع الله تبارك وتعالى وهذا أيضا من الحواجد التي تمنعك من الوصول إلى الله تبارك وتعالى كيف ما يجب إن حينما نسير إلى الله تبارك وتعالى كالقول أشوك الأشوك مين جات وكيفاش غاد ينعملونها النبي تعالى أو ربنا تبارك وتعالى ماذا يقول في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين حمد الرحمن الرحيم تمجيد وثناء ملك يوم الدين تمجيد يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وفي رواية قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفي فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي الله يحاورك يكون ابو العباس السفتي من أراد أن يناجيه ربه فليصلي ومن اراد ان يناجي ربه فليقرا القرآن انما تقرا القران تناجي وحينما تصلي يناجيك ربك إنما تقول الحمد لله رب الله يناجيك يقول حميدني عبدي محاوره مع الله تبارك لو استحضرتها لو استحضرتها لا خرجت من صلاتك إلى الاخره كما قال استاذنا معقل صل صلاه مودع لا نستحضر هذا تفاعل مع الله تبارك وتعالى وإذا قال عبدي الرحمن الرحيم أقول أثنى علي عبدي وإذا قال عبدي مالك يوم الدين أقول مجدني عبدي وإذا قال عبدي إياك نعبد وإياك نستعيد أقول هذا بيني وبين عبدي إياك نعبد شنو هي دخلت في غمار العبودية وهو الطريق الأول الوصول إلى الله تبارك وتعالى يتلاحظوا الإنسان إذا ما دخلوا في مراتب العبودية باقي ما شدش طريق باقي بلاسته لذلك الشيطان لما عرف بأن اللي يدخلوا في طريق العبودية ما يستطع عليهم ما يقال إِنَّ عِبَادَكَ أو إِلَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ما يستطع عليهم لماذا؟ لأن الله سبارك وقال ما يقال لهم إِنَّ عِبَادِي ليس لك عليهم سلطان وتتلاحظوا أن الإنس الإنسان، مجرد الإنسان بقي ما وصلش من ضررات العبودية هذا ما تسواش إنسان ما تسواش لأنه بقي بلاستهم ما مش تشتريق الله تبارك وتعالى شوفوا في المصحف الكريم في القرآن الكريم في ملقة لفظة الإنسان شنك يلمورها ذم هذا الإنسان إن الإنسان لربه لكنود أي لوام كفور بالنعمة بخير بها قتل الإنسان ما أكفره هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئا مذكورا ذنب ذنب لاحظوا ذنب الإنسان يذنب كلا إن الإنسان ليطغى ذنب واحدة أجوج مناطق اللي وحدة فيها ما يشبه المدحس وحده فيها وهم بالمدح وحده في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال هنا يوجد مدح لا معنى خلق الإنسان أجوف جاف جلف لا على شيئا فشق صدره بجواهر علمه البيان فلولا البيان لكان الإنسان منتفي النفع فالإنسان مفرد هنا يرى ذن ماذا وحده في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ذلك ثم رددناه أسفل سافلك غاية الذنب غاية الذنب لأنه مدحه في الصورة والمه في السيرات وغاية المدح أو غاية الذنب هو هذه الرجل إذا لقيك بوجه من ذهب وبقلب أبي لهب ما تسواش جمال الصور مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس يعني واحد لابع قلبوك حل وجلبه بيطا لم يتسوش إذن هذا هو غاية الذنب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافر إن لنزل في إنسانيته ولكن متى يمدح الإنسان إذا ارتقى إلى العبودية فلذلك في القرآن في المقهة درجة العبد ممدوح فذكر الله بها ثم بها الله سبحانه وتعالى الأنبياء دياله ومدح بها رسوله في أربع مقامات في مقام الإنزال والتنزيل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل على, تبارك الذي نزل على عبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قبل الكتاب هذه مدح الله نبيه بالرسول صفة العبودية في المقام الأول وهو انزال التنزل. والتنزيل إن التنزيل هو التفريق تفريق الإنزال وال والإنزال هو الإنزال الكل لذلك يقوله تبارك إِنَّ أنزلْنَاهُ مَقَرَفْ إِنَّ نَنْزِلْنَاهُ إِنَّ أنزلْنَاهُ في ليلة مباركة معنا جملة واحدة أما سم... الفرقان قال تبارك الذي نزال الفرقان معنى فرقه بالتنزيل ليثبت به فؤاد رسول الله, صلى الله عليه وسلم. والمقام الثاني هو مقام الإطراع سبحان الذي أثرى بعبده ليلا والمقام الثالث هو مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى والمقام الرابع وهو مقام التحدي وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدع هذه الأربعة المقامات مقامات محورية في مدح الإنسان بضرجة العبودية وربنا تبارك وتعالى ذكر ثلة من الأنبياء بصفة العبد نعم العبد إنه أواب ما قال أيضا في سن الخضر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما يعني مدحهم بصفة العبودية ليعلم الإنسان أنه ما دام في حظيظ الإنسانية من تنسوا هذا فإذلك العالم كل ما يسمى باليوم العالمين حقوق الإنسان هذا خطأ لأن الإنسان يلزمه أن يكون عبدا فإذا دخلت في العبودية وش عندك الحق أنك تعيش في أرض الله نعم لأنك طلحت مع صاحب الأرض مبقرش مبقرش متدرز معه إذا مبقرش متدرز معه عندك الحق تصير في الأرض بحرية فتعيش تحت سمائه التي تظلك وفوق أرضه التي تقلك لأن خالقها ورازقها أنت مزين معه لكن إذا كنت متدرز معه ما عندك الحق أنت تسرق منه أنك تدرج مع صاحب الأرض أنت ساكن في الأرض يلو اخرج امشي شو شي شي خلقه خلقه خالقه آخر إن وجدته فابقى هنا لما تدخل ندرس العبودية ولا عندك حق مطلق ما تقلوش عندك حق بغيتي حقوق لأن عندك حقوق ماذا تحتاج تحتاج إلى حدود فإذلك في الشريعة عمنا الحدود ما عمنا حقوق عمنا الحق بسم الله تبارك الحق وعمنا حدود ها ومن يتعدح حدودة. نعطيكم مثل بسير واحد باقي ما عنده برمية واش عنده الحق يسوك سيارة لا الحق بغي يسوكها حقوق شنو هي نبديوهن واحد طريق واحد طريق خاوي ما كيدوز من احد نعطيوله سيارة عند جوج ديال لزاسفستو نبديوه معاه واحد كي يعرف يسوك. يعني الحقوق الزهب بشي الله يسوك واحد مئة متر ها ولكن اذا مشو الدى الرخصة عنده حق مطلق يسوك ولكن ما يخص الحدود الضوح مر يقف خط متصل مع تجاوز لأنه إذا ما رعشت الحدود يصطادم عنا إذن الحق تلزامه الحدود فحينما ترتقي من درجة الإنسانية إلى درجة العبودية تلزامك حينئذ الحدود وليس الحقوق لأنك حزت بالعبودية حق الله المطلق حق الله المطلق أنت في أرض الله ما حشمانش واحد من الدرز مع الله نبدأ بزمعه، قال الله بعد أنه خروج من الضرب، يقول له شيئاً يدخل مخطبع باش توكله ما في كوزين لا يقدرش يدخل الله كي يشوف إلا إذا كان مصنطح، تحل ذلك في سورة الكافة فأبوا أن يضيفوهما ما قاد هذا البخالاء، كان شيئاً يكون باخياً، لا يريد أن يعطيك ولا يخبعوا الأرض، يقول لك لا ما نعطيك، ولكن وجهه حشمان أما المصنطح، هذا مسألة أخرى هذا مسألة اللي فيها ظلم في حق الله، اللي وقلنا إنه إن ان الشركه عظيم وقال الله تبارك وتعالى إن الله ياخذ ان الله لا يغفر لا, لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن لمن يشاء قال هذا الديوان لا يشير الله من يشاء هذا القاف الاولى وهي قاف الصدق صدق في الحال وقل كما قلنا لكم والقاف الثانيه ما عندكم كراسيات جمعه يقرا شاء الله والقاف الثانيه هي قاف الرفق قاف الرفق الرفق شنو هي قالنا الصحابه ما كان الرفق في شيء الا زانه ما كان شيء الا زانه هو الرفق هو الخلق يسموه الخلق قالوا شنو هو الخلق قالوا الخلق شيء هين وجه متبسم وكلام لين صح شو تدي الحسنة خارج انت خارج من, من باب ديال درديالك وماشي نسوق ولا ماشي الخدمة تلقتي مع شوعة السلام عليكم عندك كلمة طيبة عندك صدقة بتسمت في وجهها عندك صدقة جورت صدقة هذا خلق خلق ما قال لك واحد أعطي له شي حاجة أخرى شيئان متلازما أنا عن الرفق ثم الرفق في التعامل التعامل ان المعاملات هي التي تبني صاحبها بالقياس لا يغرنك من امرئ دنار في جبهته قد صنعه ولا اذار عن كعبه قد رفعه عامله بالدرهم والدنار طرى حرصه او ورعه هذا الذي يبني اسس الرجال وهو مقياس معرفة الحق لان هذا مناطه من الرفقي اصله الصدق مع الله في الحال والقال ايضا فحال المعاملات فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حرمة النار اسم عم وألقوا السمع فهذا الحديث عجيب حرمت النار على كل سهل يسير هين قريب من الناس وحد يالله مشيت عنده يعطيك ويفتس وحد ينفخ عليك قريب خسك الجبال تقطعهم باش توصلهم قريب بعيد من الناس وصعيب ولا يحتمل أن يتعامل مع الناس قال النبي الله عليه النار مع كل سهل يسير يسير هين قريب من الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الناس قال ابن حذب في جوامع السيرة رحمه الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس الفقير والصغير والأمة وذا الحاجة لا يفرق بينها جاء عنده واحد صغير يقلس معه يعتلوقت. هذا سيدنا رابعة كان طفل صغير رضي الله تعالى عنه وارضاه دخل المسجد وهو طفل صغير يعني نقولوا احنا عنده 6 سنين 7 سنين ها صحابته مع النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون منه دخلها الطفل زيد زيد حتى وصل امام رسول الله جل يحب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وجهه قال سلمي حاجتك مادام جيتلي شنو نعطيك طفل صغير إذا جاء وسلم عليك تبغى تعطيله شي حاجه شي لعبه شي حلويات هذا الطفل الصغير قال له يا رسول وخط خلينا نتسنا في الكرشي شويه نعم ابتسم عجبو الصحابه هذا المستوى اللي تتعامل به فخرج هذا الطفل من المسجد مشى موهم شي ساعه ولا ساعه فرجع ودابا راه ترجف عيننا فواصل قال نعم يا رسول الله قال فني حاجتك قال يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه الصحابه شوفو بعضيتو فبغنبس عاصم بيين لهم أن هذا الطفل عنده خطرة من الله فقال يا غلام أعلمك أبواك يعني لما خرجت ورجعت واش مشيت عند بباك وما تقصيتهم قال والله ما علمني إياها أحد قال فكيف طلبتها قال لما خرجت كنت أفكر في أمور الدنيا فوجدت أنني إن استمتعت بها فنيت وتفكرت في أمور الآخرة فوجدتها باقيات فآثرت أن يكون أعلاها وأعلى ما في الجنة أعلى عليين وإذا كنت رافقك أكون في أعلى عليين لأنك تكون في أعلى عليين فسألتك مرافقتك في الجنة تعالش النقل من النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون زيان هذا بقيت في الصغير قال لك ذلك يا ربيعة ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود فقال الصحابة فما رؤي سيدنا ربيع بعد ذلك إلا راكعا أو ساجدا أرى انقرنها الطفل الصغير مع واحد الشيخ كبير ذهب النساء في إحدى البوادي فانقطع الطريق به ومعه بعض الصحابة فاستأذنوا في خيمة أعرابي استأذنوا علي. إذا تعطلت قلوا هاني أنا نزل لي واحد خمسة دقائق قلنا الله جميع اول حصه هذه ما خصش عليه فضيفهم هذا العربي انه عندهم كرم قال إنما قل انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق كرمهم وطبعا من شغل الاكابر أنه إذا أكرم رجل تجزئه كرمه تترز الكرم سبحان الله هذا اخلاق اسلاميه كان رسول الله قال من أثى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له احتى تظنوا أنكم قد كافأتموه شنو غد إذا قلت اللهم اجزه عني خيرا هذا أبلغ معنى أنا ما قدرش من نجزه ولكن تكلف انت يا ربي اللهم اجزه عني خيرا هذا أبلغ الدعاء إذا قال لك شي واحد معنى فقط أبلغ قال نير من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء فقد ابلغ لان اقوى ما تستطيع أن تقول تقول يا ربي تو انا وكلت تكلف تكلف في بلاصتي انت قد وربنا طبعا عنده خزائن عامره اذا وكلتي الله باش يجزي هذاك عجيب شي واحد قدم شي خدمه شي واحد قال له جزاك الله خيرا قال جزاك, جزاك الله خيرا ما كيشربوش فيها السكر هذا ما بلاش الوحيد ولكن ماشي في بابها كاين الباب تمشي عند البقال تقول لواحد يطرد الحليب قول جزاك الله خيرا لا هو كيبيع ويشري هذه مقامها اخر الا إذا الله خيرا لن يدخل إذا بحي الضيق لما عنده مفاهم شرعي هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قال إذا جئت المدينة فأتنا معناه ليجزيه مرة أخرى يعطي له المكافأة مرة في الأيام جاء هذا الرجل واستدل على مكان رسول الله فدلوه على المسجد فدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أيضا جلت. نفس المشهد الذي وقع مع سنة ربيعة حتى جاء ممر النبي صلى الله عليه وسلم وقلت فقال له صاحب حاجتك يا هذا الرجل ما استعجلش ما قال له لا قلت له قال له آآ آآ جبه البسوها الناس عاود شاف قال له اعطوه جبه قال له سلمي حاجتك عود له علاش عاود له يستفز همته باش الهمه ديالو تعلاش شويه قال له اذا ف, ف, ف, ف, ف, ف قال اعطوه دبه قال سلمي حاجتك مره ثالثه قال فجارية أتزوجها هنا يا النبي صلى الله عليه وسلم غضب مش غضب عنه لكن الهمة تستفز قال له ويحك ويحك هذا أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل واش عجزت تكون مثل عجوز بني إسرائيل يستفزهم معنا هذا هو همك من الدنيا جبه وذبه وقبه فقط يعني أعلى ما يتمنه المرء من الدنيا لا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك قال وابتغي فيما أتك الله الدارة الآخرة شوف هذا المقطع الأول تيبين لنا المعنى الثاني أنه بزاعة الناس تستدلوا على التوسع في النعم تقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا هذا الفهم بياله شنو هو قبل. تيقول قبل وابتغي فيما أتك الله الله أعطى كمالا ماذا تبتغي فيه وابتغي فيما أتك الله الدار الآخرة قال ولا تنسى نصبك من الدنيا ما قال في سيدنا الإمام مالك قال معناها كل حلال من الدنيا وشنو وما رعيته في حق الله من أجل الآخرة إنه لما تتمشي وتشري حاجة حلالا بلالا على ما شريت حلال ما خافت أن تتضرر في الآخرة ان أم ترعيت الآخرة وقال الجمهور قالوا ولا تَنْثَ مَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا قالوا ليس المعنى أطلق من كل حال من الدنيا قال حظك حظك من الدنيا من أجل الأخذ للآخرة وهذا هو الحل حظك من الدنيا من أجل الأخذ للآخرة وهذا طبعا حال الصدق مع الله تبارك وتعالى أن تراعي في دنياك آخرتك كما فعل قال وما قال الصحابة يا رسول الله وما خبر عجوز بني إسرائيل؟ شنو خبر عجوز بني إسرائيل؟ شو واحدة عربة خبر جاء عجوز بني إسرائيل؟ جمعة المقبلة إن شاء الله نكمل خبر عجوز بني إسرائيل أقول قولي هذا وأصطفر الله لي ولكم ولسائر المؤمن آمن وحمد لله رب العالمين